يقول البعض إن المؤذن إذا رفع الأذان وهو غير طاهر أصيب بالمرض فما صحة هذا القول لم يقل أحد من الفقهاء إن المؤذن إذا كان غير متفكر من الحدث والنجس يكون أذانه باطلا فأذانه صحيح لكن الطهارة أفضل وما يقال من أن الأذان بغير وضوء يكثر الآفات والأمراض فلا أصل له وهو كلام يقصد منه الحث على الطهارة والله أعلم